كتاب رياض الصالحين أم بابا تفرمين ما مصدى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها أم بابا باس أو دكات فرمان من بي ذكات بابارزيكرين باباراستني بابارزيكرين برنبر بعنبول لسا السنة وآداب كانhi في خمري خواه صلى الله عليه وسلم فرما ما هم فارس فأردل لسا لس كان في خمري خواه صلى الله عليه وسلم ولا replies آدابي في خمري خواه صلى الله عليه وسلم لو سنتني في خمري خواه فأصباب في في حيث المسلمين على زيادة الأبكات وكذلك يجب أن أعامل الأبكات كشريعة الإسلام داوا إلى كردوين لأنه خير وخوشي دنيا ودواروش بإسلام ويا ولكن هنا كان في غمري أخوة ويا صلى الله عليه وسلم فرميما مصلا فرمان كراوة فرمان كردوين وات أمر امر هدي جارب وجوبه وتهدي امر هي يكتفي ذكره وبارز غير سوت بيامر فابغي او امرانه بوجوبه هندي امر هي بنذبه وتسند الاستحباب دا ذكر وتشاقوا انجم بلي زفني على السنه سنتيا اما بابا حال النبي في شيء بيامر خواك ربيتي صلى الله عليه وسلم فرمو بيتي اجربيكي خير ونك قيناقه اما تيجي سنه بس الاصلانيه سُنَّة تجارب عن للذبان وعني واتى الطريقه رجائي بيغمر اخوايا لا اصلاح ذا همو صلى الله عليه وسلم همو كردوي الله عليه وسلم همو تقريله بيغمر الله عليه وسلم صغادي بيغمر اخوا خلقي خلقي امانه هر سنه دي بيجي نخيه بنديكي واجبه هنديه سنه هي كبيتار او مكا وانكي انزام دنكي ونهبه ده بيتي ده بون منن اي ماارين حرفيا يبرسمال بكد سنه اي اجر الشوارع الشوربيت خيرنا شرنا ناغات ابيوبلين او مصالحك ابي في الربنا او السنه بك خير ونكي قيناقه او غلطة قصيه بمطلقيه ن بل سندباد بشن صلى الله عليه وسلم سندباد بشنو جيبيان بشنو خير مروه بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان بشنو جيبيان أما هندي سنتي هيا نعبي بريبالا حموث سنتي هيا من الموني برسماء من الأبتان برسماء القذن واجبة لحديث هاتوبي غمر فرميه صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شهر فليس منا أهو برسماء لأنك لا إيمانية إخوة سنتي شو أكد نشيكيال لمنية يلا نويريش هل سنت بداخي قرانة ولا من الذي إيمل الرجال نزلكم ترخما، يعني بيان عيبه، هنديك أسبيع عيب بالرجانم، هنديك سيدة والله يخز أنهم قبولن لك الرجانم، أبو خوي ماما صاحز بالرجانم، خز أنهم قبولن لك، والله توزي دريجي هبي ماما صاحرة أخوري أخوري وآل يكب يزاربك، هو كرت بوي وياه، نجا كواليم سنة أو بيغمر الناظريه صلى الله عليه وسلم في إزار الرجيه بيت، أصحابك أنا فرمون كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحي دي رج لي مباركه تباصيبه ما ادري ايش بوا ابو بكر وابو عمر وابو عثمان وابو علي وابو هم أصحابه كان امام ابو حنيفه امام مالك امام شافعي امام احمد ايش كان بلايا ان بسلب بيرشبي بيرشفي ناشرين بوا اخو امش سنته الانسان اجداري بنزل اليوم نينو كردن موي بالباله كرثن حلق يعانم هذا تشدره مجال دافيت لا سورش تا اون بار بیتید سورش سنت دلابی اینا بشی که انشا فرمی سنتی پیغمبری خواب پر از غریب کنه انشا اگر قوی پیغمبری خواب سنته پیغمبری خواب تو فرمی آو ها بکه آو خسی پیغمبری خواب سنته خوی فعّلی کرد و انشا ایشی کرد و جوانی کرد واه چون زنی نوشی کرد واه چون زنی حاتی کرد واه چون زکاتی داد واه چون بر ام فرموده ام ایشانی پیغمبری أهو إشديد؟ تقريراتي، تقريرات وهذا إقرار. في غمار أخوة صلّى صلّى المهندس إيش هالبشر كانوا يكدوا، خوانيك يكدوا، بس دنجي نكدوا. أوصلنا ده. تجاري كان. لبشرة يعني كبراهي صحابي بزموجه كهله منطقة عرب بزموجهي وخي خمانية كرتيا أخورا. صحابي اللي في غمار أخو أي خورد. بفي غمار دانا. فود من لي ناخم شناكم. زور هي سيري اللي ناخم حرام يشناكم إخالك كده بخير زار شد هيا ككرة وبيغمر خوار ده ينكروا الأستي سيرك الدوا اللي بيشتاهو أو كرة تقرير أو سنة أنز إنسان لبيه بارزه بيت افرميا أكرن أنا تخوار بدل سراسنام خو أو تخوار بدل سراسط أو خو في أو بدستی چبیدن نخوی اون نخوی تو آفرینهر کسی بدستی چبی نه نو آوی خور شیطان نگری خوا زور من اما آقای لونی هد سباه بدست راستو سبک دمی و اگر انسان تهراتی گرت بدستی چبی تهرات بید لوتی پاکلو بدستی چبی بید چو سر آو چو حمام بد پای چب برود و پای راست درشه چو تمزجو و تمالی خود و پای راست برو و پای چب درش رو اما همیشه بتویی اما همیشه نمیگم صلى الله عليه وسلم. أم فارس جاري كده سورة أنا. أم آذابني بيعمار إخوائي الأخواتن و الأخوتن و قبل بخوي بخويت. نحن دخل بسم الله بكي توابي الحمد لله بكي. أم أنا كبيف آذابكاني. هرهم و إلى السورة بيعمار إخوائي. صلى الله عليه وسلم. وخير دقة أن جمداني. هندكي أن جمدانه إن شاء الله دقة هندكي كنها بارنا تيدا هم موشي أبي بارز جاري بكيه ببارز جيت. بوشوا زعلين لما السنة في <تصفيق> غمار الخوايا، إما سنتين، تاع عبد الله كريع مر زي خوي اللي في صلى الله عليه وسلم، هنياه هنعمل جواي درجت، هندي حركاتي في غمار الخواي ذكرت، أنا أقول بوا ذكي تو، والله يبين خوشه، لسه في كان شاكمان، علم برازكان من رحمته الخوايا اللي بيه، صحابة، تابعين، تابع، تابعين، محمدش. اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي سر اوكي اوكي اوكي اوكي حديث الدسكوت اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي سر لا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 ابي غمر الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اي صلى الله عليه وسلم بوخلك بريه بو, بو متبريه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني لو اني شرطيا اجر ايوا خواتا خشبيه ده شو صلى الله عليه وسلم اگه تو شم پیغمبری خواه کودی صلّى الله عليه وسلم، بچواني سلّم که انجیم جیج کرد، او تو خواه خوشی است او، خواه خوش بید، لقون هکان خوش بید، بدیع نبید، ای ما بریم بددم، و الله خوش بید، ای بوشی لک کان پیغمبری خواه، صلّى الله عليه وسلم، فرموده کانی لجیان رانی هر دو، پی تودیار نیم نبا خود و دیاره، نبا معلوم دلتو دیاره، نبا کروک شک دو دیاره، نبا لسکو دنیار بوب پیودیار نیا. الله يشيبكم كل خصونة تجبيك شر بيكي خير شر ما لم تقوم عليها دليل علماء المدعيه بوحدي ثاني كلفي غملخه وهات صلى الله عليه وسلم صحيحي اجاب فالمضيف المبتي بكذوخي الجامد بيت اجر اقراد لسربيت لبرق باشترين ما مستبه ما بيغبر صلى الله عليه وسلم باشترين بيشوا كذوي بكوي سرفراز بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بهموشي وازوي بكوي كباس لنخوي لك لكلفمي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ اياكم ومحدث الامور فرميه عليكم عليكم يا على هندي علماء فرمون هندي جاربو وجوبا واتلا سرطان في ويست الدسبة سنتا منه وسنتي خليفة برزقاني دوائكم كراشد ومهدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عضوا عليها بالنواجذ بقب السنتا كان بقرم بنواجذ بالنواجه بقاكلة كانتان بقاكلتان دقان كانتان سنة كان بغنم بري مدنها، وأقدارهن كما لبيدعيك لداهنلا بدر سنة من البيت. شتى بناؤ السندة وبكر منهم كذي البيت. من أو منهم كذي البيت. نم فرموا بيهو من السرنبيل للزماني من النبي هو وريم فينا دابيت ورياي من أنجامي نذنيهوا. نذيه ولا خيرة. هرشي خير بقى خير باب البيت. ما بس من أيكم. توسأم سيئمكم رائعا أزاناً بي غمر ريكلوا صلى الله عليه وسلم كان ريكلوا بس من كم يعني بيش إمام مالك فرموه إغر... أي إمام مالك من لكوه حج يزبير ابن ابي العلي برو الذي الحليفة احرام بستو لبيك اللهم لبيك اليكوا في غمر فكوتي قلت والله من توزدي من لا تر لا مال خمر بكم بخير يا زلم توزدي زاد خيابلي فرمي إمام مالك واه مكه ادرستم توشي بي زيخ توشي في النبي توشي في النبي كابلت الربوي بي شي فيت نيجيديان من توزد زاد خيركم فرمي خير ابي غمر ريك تولّى في غمار الخواجات الختمية، أترسم توجي فيت نبي، وإذا تشي فيت نيجديا، فرمي خوا فرميتي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. باول يا إخوانا، آجدارا أو كساني كمخالفي في غمرة كان صلى الله عليه وسلم، يان توجي فيت نبا، يان توجي عذاب جوربا، فيت نش فت أشرك. صلى الله عليه وسلم، الذين الحليفاء، لبي أبيان عليه إخوي شوريه. يجي لي احرامي برك انا وياك ميقاتي امي انا وياك بك تواري والله توزتي ما ام لا مدريك بخير ازانم او خير بيغري زاني بكات تولوا باش رزني فرمي والله الا همتها له متان له متمر تو بيشي أو تو, تو بيشي فرمي الاقتصاد في السنة خير من الإجتهاد في بدعه ما منا واندي بالإسلام. لسر خود سنداتنا في قمر الجماديجا بهواشي وبهمني زر خير تلو شاكر الله خود هيلاكم عن دكة نبدعة. أمس سنداتي في قمر الخو كهاتن برأيك وبرجاني أدايكه خير ترى بدنيا خود ماندوك الشور ولا نبدعة كيش خير من عمل عملا ليس عليه أمر ما فهو ورد. في قمر الخو يا صلى الله عليه وسلم صاحب السنن. فلبي هركز عملك عبادي بقمنا مكرديبهو. فرمان يبدو ان مردود وقبل الله يكون هناك من يكون هل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من خير خير, خير. كم من يكون هناك هم يقصي هناك زيادة سنتي هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك كمان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من سافر مدينا في صلى الله عليه وسلم ده فرمي قال الله تعالى خداك ور فرميتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة حشر آيات حوت ده فرمي خداك ور سبحانه وتعالى أويك في غم بويه هنا صلى الله عليه وسلم وري بقرن أويك كأو نهيل ما وما أتاكم الرسول فخذوه اويك الرسول خدابته لي هنا بي بخشين وداي ودايبتان او ان دا فخذوه و لي الاول و لي الثاني او شوفوا هنا شريعة باجي اسلام موش وازيك خويا سليم وما نهاكم عنه فانتهوا اويك او نهي ليك ذوا اي واش نهي ليك بالمناسبة بالمناسبه كابر الروج ايوا ردي اهل السنه بذاتها ام اعاده تفسيرك على خو فاني فرمى ما تركه رسوله فتركه اويك او ترجيت ايوا ترجيتان وظهرش تهك في غمار نهي أكرت خو في غمار نهيل اللي فلان بيدعو فلان بيدعو فلان بيعنك النايبينات أو الجديد سرق غباءي آية بالعمومي حد ثقاني في غمار خنازير ميت إياكم ومحدثات هالأمور والرجال بيدعو بن توربة إيه ونهيل أكرت خو تاك تاك إنهم بيدعو بنانية عليه أوز زيادة أبو منا مكرل شرائح وأنا أبو ما يكنتواه يأكلين بنانية هذا أنا بدعها خو ناس يأكلوا مش مريت شي ديواه لم صدر دم بها يا بيغمر خيانه زمان أو في النار يا ريح تعذب خود بزنه ولا في, في, في صلى الله وسلم دعوني ما تقتكم لين ما ترقتكم. أويا كوا من تركم كردوا بوتان باسناكم ليم جرى وازي لبياند، وعند أول ده كل مكان وواه، هندي برسالية خلافا ميليا، دعوني ما تركتكم لا سر شيء تركم كردوا هندي اشتهي باسناك كردوا بوتان ليم جريان باسي مكان يواه، انما اهلك من كان قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، براسي أم ما تكاني بيشيء كبيلاكشون كتياتشون فوتان بهوي ابو زار برسايرن ذكرت.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 أريه موسى في مانعه يصوم بيت. يودي مانعه بينه توه. إذا ما فرمية. لا يكبيرشني أفرد هبو لبني إسرائيل هي نقدوه تيو بمعنى جوان في رجت هودي والله منفتح نفرشهم بأساني ما عليه خمود نفرشهم نايد ما أي وعد المدينة كأو صانكر برك والله الجميع كده بوشوا يا كريان كان كي ما يجي له سكوت بس أنا قرشان كده أي ثماني جنبيه توج جن جنبيه بر سيركن اما اعزاز وركن للبيغمران بيغمران خو زور زور نظر ريكو سلام اخوانا سبيه شي فرمو قولي مكروا اوي في المنصر سمعنا واطعنا بس ده يقول سمعنا وعصينا جملتها بس بقصدنا كين قال امه الاسلام سمعنا واطعنا باسما فرمو قال اي رسولي خدا سرسما جي وجي يقين فرميه لين لو يكترت بكدو قصيت قرص ديان سعدان بس الخو ده ما كانوا ايوه جعفر ميا فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هل هرشت اغنيه ولدانكر دول كانوا لي ما لي بو تخابوا رسول الله تخابين بلي دبرتي انا ابو حلامه اسال اخو ما هي مسلمه ما حديث في غمال خوافر ح라마 ابو ح라마 ما لا تخابوا ح라마 دفيام خلي برجي والله اي ودينا قرص بالدو شرع على حرام بلاكم ما ما بس مبلغة. بوشي وعي بوشي وعنيا مكوره لي هاشي فرميا فاذا نهيتكم عن شيء فجتني بو هاشي تدغن كل نهيم لو كان كل هارامى دور كوروريتها ولكن جادلي بسر مكه بوشي وعي بوشي والله واللهم كيف حالا نعم و اذا امرتكم بامر فاتو منهم ما صارتهم ها فرمانك بيركريتن هاستن بيه جيبجيكا بجرتهن يفوتن جينا سنا اول حرام تخنمكوا أو شيء تهاكيه بجولته نأخذ أن جامب ده. الحجج دش متفقون عليه مخارج سند جرتوا. آخر حديث ذنبابة كلام ختصره. ديسن لأبي هريرة رضي الله عنه. في غمار خوا فرميت صلى الله عليه وسلم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا. همو أمة كيمن هم كسي لا أمة بهشتوا إلا مكسي خوئي خوئي منعك أمة ما بس أمتي دعوة، أمتي في غمار أعدو بشو، أمتي إجابة، أمتي دعوة، أمتي إجابة أو أنا في غمار خوان دعوتوا إسلام هنا، أمتي دعوة في غمار الخوار شو بالأوانش دكاو دعوة في غمار خبروانشة، ليه أنا ما بس أبى إيجابية، أبى كه مصمام هنا، هموكسيك مصمام لأ أمتك من أراد بهشتوا إلا مقر خويني يا خويم تناعك بالنامير، خيل ومية أبا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم فلم يشير منعك لبهشت.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 أراد بهجته، ومن عصاني هرك سر بيتي من مكان، باريس قال لي سندكاني من نكاد سند من باريس هو، إيه ماذي مكان، عصياني من مكان، بقص من مكان، فقد أبا، أو أخوي بهجينا يستوى، وأتعب بقصي بغرام لخاب مكان، لسر بازي أبا تبهج جديد، بقصي بغرام لخامة مكان، لسر بازي أبا متوجه النميد، أو أخوي فالميد، إن جاه أجدار بين، باريس قال لي سند بغرام لخوا، رجاي بهجته رجاي نجاته، بكبي مزانا. بلا والله أمس من منا إياكم أيه بعدي سنتي أخوي أمس سنتم منا إياكم أمس الأمن هي بوتحرين إمام صنا إياكم أو, أو كسي بقصي من بكا بهش جيتيه أو شي من نكاو عصياني من بكا جهنم جيتيه جي بهش ديناوي كبهش ديناوي او دي أو دينا دوم علي يعني بهش جهنم كبهش ديناوي سجهنم خوب ما برازير مهربان وجوانا كانوا الصفات مخول في لا قولناي باكون لغناه مرد العثمان مخولبي اخويا عباد الله ملي خولبي بماقي بسني لهم وجولك بالعبد المكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء